النشرة الاخباريه النشرة الاخباريه سوف نمضي, لا لا سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي سوف نمضي للمعالي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم الثلاثاء الخامس والعشرون من شعبان لسنة ألف وأربعمائة وأربعين للهجرة نبدأ نشراتنا بأهم ما فيها من عناوين هلاك أحد عشر عنصرا من الجيش النصيري المرتد بكمين في السخنة ثلاثة هلك من الحشد الرافضي المرتد قربة العفر وقنص رافضي مشرك في ديالا إصابة ثلاثة عناصر من الشرطة البنغالية المرتدة في مدينة دكا البداية من ولاية الشام هلاك أحد عشر عنصرا من الجيش المصيري المرتد بكمين في السخنة من حمص بعد التوكل على الله تعالى كما جنود الخلافة لعناصر من الجيش المصيري المرتد بريف مدينة السخنة واشتبكوا معهم بمختلف أنواع الأسلحة ما أدى لأسر ثمانية وقتلهم فورا واغتنام أربع دراجات وأسلحة وذخائر متنوعة ثم فجر المجاهدون عبوة ناسفة على آلية الرباعية الدفع شرق السخنة ما أدى لتدميرها وهلاك ضابط وعنصرين كانوا على متنها ولله الحمد على توفيقه وأصدر المكتب الإعلامي تقريراً مصوراً لأسر وقتل عدد من عناصر الجيش النصيري المرتد شرق مدينة السخنة ولله الحمد ننتقل إلى ولاية العراق ثلاثة هلكة من الحشد الرافضي المرتد قربة العفر وقنص رافضي مشرك في ديالى من الجزيرة بفضل الله تعالى تم تفجير عبوة ناسفة على آلية تقل عناصر من الحشد الرافضي المرتد قرب تلعفر، ما أدى لتدميرها وهلاك ثلاثة عناصر، ولله الحمد. وفي ديالة، بتوفيق الله تعالى، تم أمس استهداف رافضي مشرك بسلاح قناص في قرية محمود عزيز غرب خانقين، أمس ما أدى لهلاكه على الفور، ولله الحمد. وإلى البنغال، إصابة ثلاثة عناصر من الشرطة البنغالية المرتدة في مدينة دكا بتوفيق من الله تعالى تمكن جنود الخلافة من تفجير عبوة ناسفة على تجمع للشرطة البنغالية المرتدة في الطريق الرئيسي لسوق جولستان في مدينة دكا ما أدى لإصابة ثلاثة منهم ولله الحمد وأخيراً أصدرت مؤسسة الفرقان الإعلامية إصداراً مرئيا بعنوان في ضيافة أمير المؤمنين الخليفة إبراهيم بن عواد البدري الحسيني القرشي البغدادي حفظه الله تعالى ولله الحمد وفي الختام هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين هلاك أحد عشر عنصرا من الجيش النصيري المرتد بكمين في السخنة ثلاثة هلك من الحشت الرافضي المرتد قربة العفر وقنص رافضي مشرك في ديالة إصابة ثلاثة عناصر من الشرطة البنغالية المرتدة في مدينة دكا وتقبلوا تحية إخوانكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دولة الإسلام جئنا نفتديها بالغوالي دولة الإسلام نعليها بأشلاء الرجال دولة الإسلام جئنا نفتديها بالغوالي نفتديها بالغوالي